ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يسلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا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 أو لم نمكّلهم حراً آملاً يجبا إليه ثمرات كل شيء يجبا إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدننا رزقاً من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك متاكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا